وتأكلون التراثك لن لم وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى